ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسب وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين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 فللله ولالرسول ولذِ القربا واليتامى والمساكين وبنِ السَّبِيرِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَقْلِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُ واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولى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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا لرأيته قاشعا متصدعا